uh له بكل شيء مستقيم. قل هو الذي اين وجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة ضليلا ما تشكرون قل هو الذي